مهما ابتعدت ومهما طالت بيننا الأيام هي الأيام نفسها تثبت لك أني أشتاق وهو البعد نفسه يزيد رصيد اشتياقي إليك وهو الزمن يأتي بعكس تيار النسيان فلن أبرح المكان حتى يجيء بك شوقي إليه وسيجيء وتجيء هي مسافة وأشواق سأحكي لك عنها حين تغلب الأشواق المسافة.